بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامهين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما, لتنبر قوما وما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرف ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه فيها ثم يعرض إليه فيها من كان بقدر البسنة مما تعدون ذلك عالم العيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من مبائم ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئر قليلا مما تشكرون اِلاَ ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَأَنَّ لَنَا فِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِنِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إذ المجرمون لااكس رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا اننا موقنون ولوشئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن ولكن حق القول مني لاملا جهنم نما من الجنّة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إن إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا انقموا بها خروا سجدا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون لربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا وبن ما رزقناهم فَلَا فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء جزاء بما كانوا يعملون أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المؤآء فلهم جنات المؤآء نزلن بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمؤآؤهم النار كلما أرادوا أي يخرجوا من هذا أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَبَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُدِ فنخرج به, فَنُخْرِجُ بِهِ ذَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَر إيمانهم ولا هم منظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون